إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدعون لهم الرحمن واللّه فإنما يسوناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتمبر به قوم اللّه وكم أهلنا قبلهم من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 إذ رأنا رم فقال لأهلهم كفوا إني آلستنا رم لعلي آتكم منها بقباس أو أجد علما لهلا فلما أتاه مودي يا موسى مودي يا موسى لا لفظك ثقل عن عليك انك بالوالد المقدس وما